وَلَئِن مُّتُّم أو قتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتُمْ وَلَوْ كُنتُمْ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رقوان الله كمن بان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 أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عرض أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.